بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زِيدًا نَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُونَ أَن تُمْ وَمَا فِلْ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 إليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم الى اجل مسم قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم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 إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذلك لمن خيف مقامي وخيف وعيد واستفتحوا وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديد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 لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء اول الذين استكبروا اننا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي ال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 انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض ما لها من قرير يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء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 قل إِعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يقيموا الصَّلَاةَ وينفقوا مِمَّا رزقناهم, وينفقوا مما رزقناهم سرا وَيُنفِقُ مِمَّا قبل هُمْ سِرَّ وَعَلَانِيَةً لا قَبْلِ فيه ولا خلال الله فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بيمره وسخر لكم لنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبي وسخر لكم الليل والنهار وآتيكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار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 وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء إن في الأرض ولا في السماء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 ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا خَرْنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن زَوَالٍ وَسَكَانٍ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 فطران وتعشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس الناس به وليعلموا, وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولول الباب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرع تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين